برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم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 جَعٌ حَذ فَأَخْرَ جَنَاهُم مِنْ جَنَّاتِ وَعيون وَكُنُوزِون وَمَقَامٍِ كَرم كَذَلِك وَأََث النَّهابَنِي إِسْرائ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 لفي ضلال مبين إذ برب العالمين "'وما সৌ খু المجرمون «فما لنا من ফমালঈ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 واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون অমদ্দ বিমতমু وبنين وجنات وعيون অবী ওজন্ عليكم عذاب يوم عظيم কলু সাইন আম্ল চ কিনুকুল ইয়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 জোর আলিও পল হি ওই তু নিন জি বালি বুতি ফতো وَلَا তুই ও তৈমুশ্রিফী কালল মুসহরী ম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 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا মিনসহরি ওম বসু মিসু নু কল মিনল কিন কালাই নিস ইন كُنتَ مِنَ সি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 وَإِن رَبَّكَ لَهَُ العزيزُ الحيم وَإِهُ لًَ زيل رَبِّ عَلَمين نَزَل بِهِ غوحُ الأمين عََلَ قَلبِكَ لِلتَكُونَ مِنَ المذِرين بِلِسَانَِّ رَبم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 ফুল হল متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما যহমু عنهم ক্যুয়ু মত লক্ষ وَمَا ও بِهِ বিষয়